فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن فألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم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 وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنافا فشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون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 وإما على آثارهم ختدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بِمَا أُرْسِلْتُم به كافرون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 ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإما به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لهم يقسمون رحمة ربك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 وَإِن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له سيطانا فهو له قرين وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُنَّ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ لَيْتَبَيَّنِ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقِينَ فَبِئْسَ الْقَرِينِ وَلَيْسَ فَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ وَلَمْ تُمْ أَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّ نَذَهَبًا بِكَ فَإِنَّ مَن آمَنُ مُنْتَقِمُونَ أَوْ لِيَنَّ مَا كَلَّبْنَا فَإِنَّ عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ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 ولَا دَافِعٌ عَوْنٌ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلِيْسَ لِي مُلْكُ مِصرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ أَفْلَاتُ الرَّصِّرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي وَمَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مقترمين فاستخف قومه فأطاعوه إِنَّهُمْ كانوا قوما فاسقين فلما أَسَفُونَا انتقمنا منهم فأغرقناهم أَجْمَعِينَ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولمَّا ظُرِبَ بَبِلُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ وَقَالُوا أَآلهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ظَرَبُوهُ لَكَ إِنَّا لَجَدَلَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِينٌ إِنَّهُ إِنَّا عَبْدٌ أَمْ عَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلَ النِّبَالِ إِسْرَائِيلَ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 ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعوه إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَضُورُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيهُنَّ دَوْتَتَهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهن بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.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 أم أمرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابدين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 وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعة واليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانى يُؤْفَكُونَ وقيله يا رب إِنَّ هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يع...